إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُم أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُمْ بِ30000 بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ الْمُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ خمسة آلاف من الملائكة مستوين، وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقم إن قلوبكم به.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 بُمَيِّشَى وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَاءَ ضَعَفَ مُضَعَفَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَكُن نَارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ